بوك تو سمدسات شيست ستة وسبعون ستة وسبعون ششو سأبغرنطووواتي دواء إبداو الأسباب، اثنين إبداو الأسباب، اثنين چومو تنبريشوف؟ لماذا لم تأتي؟ لماذا لم تأتي؟ يا بو خوري كنت مريضا كنت مريضا يا ني прийшов тому що я був хвори انا لم اتي لاني كنت مريضا انا لم اتي لاني كنت مريضا czemu ona ne prishla لماذا هي لم تأتي؟ لماذا هي لم تأتي؟ вона була втомлена كانت تعبانه كانت تعبانه вона не прийшла тому що вона була втомлена هي لم تأتي لأنها كانت تعبانه هي لم تأتي لأنها كانت تعبانه لماذا لم يجيء؟ لماذا لم يأت؟ لماذا لم يأت؟ لم يكن ما في باجانيا. لم يكن عنده رغبه. لم يكن عنده رغبه. لم يجيء لانه لم يكن ما في باجانيا. لم يأت لانه لم يكن عنده رغبه. لم يأت лі لم يكن عنده Рого. Чому ви не прийшли? Лі-Мевелем-Тату. лі мевелем Наш автомобіль зламався. Це я-Ретуна Мухатала. Це я Ми не прийшли, тому що наш автомобіль зламався. لم نأتي لأن سيارتنا معطلة لم نأتي لأن سيارتنا متعطلة لماذا لم يأتي الناس؟, لم يأتي الناس؟ قد فاتهم موعد القطار قد فاتهم موعد القطار. вони не прийшли тому що вони не встигли на поїзд. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. czemu ty nie przyszedł? لماذا أنت لم تأتي؟ Лімаза анта лям тәті? Я не міг. Лям юсмахлі. Лям юсмахлі. Я не прийшов, тому що я не міг. Лям айті, лі анні лям юсмахлі. Лям айті, лі анні лям юсмахлі.